Bismille Hiroshman Hiroshim, A me jete se, A ninebe il-adri, Alle vihum vihim ohtelifu, Kelle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 للطاغين مآبا لا بثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا انفقا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 وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا